بسم الله الرحمن الرحيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر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 فَإِتَبْتُمْ فَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ وَإِتَّوَلَيْتُمْ فَعَلِمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ تُمْمَ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا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 وَخَذُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَقُعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَعْتَوُوا الزَّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ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 وَإِنَّكَ تُؤَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا فَقَاتِلُوا أَئْمَةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا إِيمَانٌ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَهُونَ ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهم بإخراج الرسول وهم بإخراج الرسول وهم بدؤكم أول مرة أتخشونهم فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرَكُم عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ وَيُذْهِبَ غَيْظَ طَلَبِهِمْ ويتوضّل الله على من يشاء، والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولم ما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا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 لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم, بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله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 إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال واموال نق ترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ومساكن تظنونها احب اليكم من الله احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله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 وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِعْكُمْ شَيْئًا وَظَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحَبَتْ ثُمَّ وَالْيَوْمَ مُدْبِرِينَ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين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 وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم لَا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا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 يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأذى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق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 لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا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 وقاتلوا المشركين كافتا كما يقاتلونكم كافه واعلموا أن الله مع المتقين إن من نسيء زيادة في الكفر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 إلا تنثروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله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 وجعل كلمة الذين كفروا السفلة وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم إن فروا ختاسوا وثقالوا بأموالكم. وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن, ولكن بعودت عليهم الشقّة وسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوْ إسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ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 ولكن كره الله بيعاتهم فثبطهم فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم يدغونكم وَفِيكُمْ وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتروا الفتنه من قبل وقلبوا لك الامور وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر امر الله وَظَهَرَ أَمْرُ الله وهم كارهون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 وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم أي يصيبكم الله بعداب من عينه بعداب أو بأيدينا فَتَرَبصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُم إِن كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ وما منعهم أن تقبل منهم نثقاطهم إلا إلا أنهم كثروا بالله وبرسوله ولا ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالات ولا ينفقون إلا وهم كارهون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 إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي الدواب والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم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 والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلقون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين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 وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ وَالْكَفَّارَ نَارًا جَهَنَّمَ نَحَالِدِينَ فِيهَا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 ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثامود وعاد وثامود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفيكات؟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 وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة ومساكن طيبة في جنات عدن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 الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم اِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلافَ رَسُولِ اللَّهِ وَأَرْجُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَفْرُطُوا فِي الْحَرْبِ قُلْنَا رُجْهُنَّ نَارَ جَهَنَّمَ مَا أَشَدَّ حَرَّاً لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلا وَلْيَبْكُوا كَثيرا جَزَاءَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَإِذْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ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 سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعف ولا على المرض ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله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 والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان الرضي الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا.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 وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى اللَّهُ أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها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 وَقُلِ اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينفئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يَتُوبُ عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وتفريقا بين المؤمنين واغصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل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 فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا, إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم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 العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله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 ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غرضة واعلموا أن الله مع المتقين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 وَأَنَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْسَدُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَتَذَكَّرُونَ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 لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهما عنتم عَلَيْهِ مَا عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فإنت واللوف قل حسبي الله لا إله إلا هو